إلى الرحمن تبتهل القلوب إلى الرحمن تبتهل القلوب ومن قصب إلى الدنيا برحمتي أتينا إلى الدنيا برحمتي أتينا فكيف به علينا؟